terkadtak dum tak tak tak tak tak tak tak يا أخذ الكثير يا أخذ لوم الكثير يا أخذ لوم الكثير يا أخذ المرير أيها الحامل في النفس على الدنب الصغير لا تعفو ونسمو فوق أسفاق الأمور واستمع مني مثالا سائرا ضمن السطور واستمع مني مثالا سائرا ضمن السطور سقطت مني حصات ذات يوم في الغدير سقطت مني حصات ذات يوم في الغدير فرأيت الماء من بعد الاضطراب ونفوري أخذت صفحته ترجع في وقت قصير لسكون وهدوء وصفاء وفتوح ثم عادت újra. Túl, és újra. Túl, és újra. Túl, és újra. Túl, és újra. Túl, és újra. Túl, és في Túl, és